لأ لآل, لآل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برآءٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر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 بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْأٌ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا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 فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فخلوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يغضونكم وأكثرهم فاسقون اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لهم لعلهم ينتهون. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ, نكثوا أيمانهم وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشون لا فالله أحق أن تخشوه فالله أحق أن, تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم, ويخزهم وينصركم عليهم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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين, شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله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 أجعلتم سقايه الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله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 وأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين